أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بثماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تعزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننفعهم كما نصوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صلقت أبصارهم وخا عايش كان قبل لونايا عا و ايدا افار سنه تدوات في صلف العرق سمي ده و هو سو دخجري اصحاب العرق قدد كي ل دي جري يو هاداله اي لا هاين و يا ناي عرف waxa guuseen qorax sareediga ku yaal halka marxiisa iyo falasfa fardaha emaa qorax sanayegana qor saree marka wasuur qamees ugu saraytay saalihin xayl yimiin wadad aama shaadi xayfi yasarxi oo marka dambaynaay ku dambeynayaan laakiin jannadiga dib looga dhigay inta dadkii la kala hokamay khadib aya janada leeyney wayda suraf markii lileeqiyo afsarum minnahooda tilqaaha ashabinnar ashabnar ka jahadooda markii jedi. siijeeyo oo lo qasbo halka ceeriyal roosay naarta iyo sayooyn ay Aru arkaan qaar oo hannaga yeeni maal qoomi dhallamiyin ilahay oo qolada gaarawday ee naarta ku jirta macooda hanaga dhig dadin ee baali subhanahu wa ta'ala way la surifad absarun oo qasab loo liqiyo ilay u feeri mahayan hilqa ashabin naari jaata ashabin naar ashab naarta قالوا ربنا صاف الله سيبحورك رائعي سيئ لطف سيئر فاستيهيني ناسي يفضل ماذا يدي مركي اركان سيدنا جدهم عليه سبحانه وتعالى قالوا حيدهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اوحار دواتي اصحاب العلاق في جانا يعرفونهم قوائي قانيا بسيماهم على مضى فقرانيهم وجقان ملوي عندها الزرقك اي فقرانيهم قالوا حيدهم ما اغنى مدي يقين اما مدي يقين مياه والسؤال وحويدن مثل المياه عنكم فقينا جمعكم حولي اظرورين جثتم حول اهتمام بغنا مع القيام بدر هيدن ذات اذي ذات كو جيري هين اياده هيدن مراهات تي دي جليهه ما انتو وما كنتم تستكبرون كبير استكبرين جثتن اذ إس وين شي جثتن ما انتو المياه فخويدن ما قوال ونجد أصحاب العراق في بحر و لواقي يعرفونه وكل جرنايم بسمه. فعلى ما تخلوا كل جرنايم به لواقي قالوا هاي كلها ما أغنى مدة قن مياه عنكم حقين جمعكم ورنتي الصارو رينجتان مالكى رينج تاني سو كرينج تاني ترى بنا ما أنت وحيد مصر يميا نرت وحيد علم يميا إذا كان صارم وما كنتم أي واحد هنا مصري مثل مياه تسكر ما اها ولائي واسحبوا علاات هذا القول اها ولائي كو ارجن ياشارين الذين اكو هميه عقسمتم اكو دارن جتين لا ينالهم ان سن جاثين الله الهي بالرحمة النحريسو يدخلوا غيروا حال لو يري كو اد كو دارن جتان مس الى ان سجرين سجرين جنة لا خوف من عليكم تشين على السماء ولا أنتم تين ما تحزنون هو كم رغي وجه أو قوة سقوية كذا رنجتين المساكين تامة، إنت إيرام مالي إنسية، oo مثنيء إنسية، أو جاه إنسية، أو دكتورين كذا قيام، إنت هيسنين المساكين تها، سواء تودي جسدك، أدنك ودلي سنتي من آخرنا نقول إنسانه، in قرينا كسرانة نو، إيران حرس إنسين ما هي جنيدين قليلين هيك، ما هي إدمج جرودين جارية، فقر موسى إن كذا جه، قوة أهؤلاء خواص وجناد كجرب نعم الذين ساقوا ما أقسمتم أن كل عرجن تين هذين كوي طراء ورين جري سكرين جري كوي الله ضيع لا ينالهم الله إله إله شرسين كوي عرجن سامها برغم تنحرث ودخلوا قيرة وحلوين كوي تساق كل عرجن ودخلوا الجنة تجارا لا خوف من عليكم ولا من حزنكم ونادوا حادوا أصحاب النار كوي oy كان qaraabadaa maarefay diris hayna saaxibaa hayna wada dhasheen wakal dewdowaqay ana fiido saafay ku dhowaqay ana fiido nugu soo shubay ayna abd sanada nala bii xaq god bii wuxuuga maalinka la soo dhowaqay waan maalin kani uun baan ku fasireyn waxa sababta dawaa tayn jalniiba dawaa qawan soo maray wanaada ashaabun jannati ashaabanna ashaunar ke baad ay dawaa qayo wanaada u hada dawaqay ashaabun naari ashaab aljannati u dawaqayn salaay galanayaan saaxiibaha ayan qaraaba hayeen deris hayeen ay isiga qaanayn ay waxa waka waxaa bihi ay u soo xashbaan ku qabow ana feedusasa day naga soo xashaba ayna duusnaada nala maahi bii xagoo waxaa bihi ay naga soo xashaba aw mi mahraza qonlaha waxa ilaahay isiiyey cuntaysan waxa naga soo tuur taas ay oo ka waa إلهي go jannaa wax ka cunaan oo ka cabaan ka xaramay waa allee dinaa kuu etakadu kayashi diinon diin toobi lehowa iyo walad laa wan wax lagu mashqoolo iyo walaa ciyaar bay ka dhigtan diin xaq ah ama diin toobi xiq oo uradagnan in ku ciyaaraan ku jeesjeesaan ay diin toobi kaday waqratu muhaahiday oo baa shaaktay oo ما يتعلم عنكم جمعكم فهو الأرون ترى أن تكون مشكولا وإلهي كويل لهذا وآخره كويل لهذا وجنة كويل لهذا أوهلا ينعور كويل لهذا وكما يدون بايد الفرين فهو الأرون تكون مشكولا وكما يكون أرون وإنسان إذا انتمدوا في القيامة فإن نفسه ينكبه وكما يقول جنة الإلهية وقحة رامي وعنسان كذلك وإن الذين كوي اتخذوا دينهم له وعن دين تودي وح يكلك توح الدين وح العياريو مشبوط وح كلو ماشي إلهي سبحانه وتعالى ضبط الرميسن أي دين تسوينيا أو قيميا أو وكاس أو مال والبرق جان يو العيار أي وينين جيم وكم مشغول صناعنا أي ماشي قشور دنجر جيم جادنا لا هو هي لعبة أمدني أوحكذي تنمر إيا رالغوم مشكوره نديك وجس جس جناك إيا رجند وغرت من الحياة دي أنا أرشد دونك أيها هدي عليهم ريان أرشد لبطنه تنط عليهم دون فاليوم ما نتو علي ننساه وين إله وين إله يوحني إله وين سيد الله غماه الله غماه علي وعكست علينا كما نصوا سيد إله لقاء يومين هذا مالك كان هاي الله كل ميان la qur'antii asa u ilaween wa qiyaamade saas aan maanta annaguna naartu u gashayna u ilaweena wa ma kaanu iyaha aan shaay arayaan ban u ilaweena oo naad u gashayna bayaa tiina caayada caaxaduna kuwa ka sjiide go asuul subhanahu wa ta'ala fa al yawma nansaahu maanta man falan لقائ يومهم مالن خود لكل كيس هذا إيه كان هيه لود حجروا وما كانوا بعيات inay هنا أحيان علاه نار وقصدي دود روا الصواب النار وغتري نو علي ولا جيناهم محنو كان بكتاب كتاب فصلنا ان على علم علم دشان قل وهو البقرة إنك رعدية كتاب كرعدية لا البكاء دك كتاب كاسن وسوي دك نج فصل كي سال الله عليه وسلم و ادين لاهانا وان كسو دري حودن حاله و يي كتاب و رحمه حاله من حريت يوهنون ين حريت هو كايسا و هاوي علااب يو خوكيا قامه يو كتاب كهنوني او وقتصا او الهي هون قوم يؤمنون اخرى ما لقوم يمنو تذكرونهم قال ينظورون بذلك ليس ثقيا الا تاوي كتابه و هو تفسيرت كتابك waxa uu sheegayo inay indhaha saalan maanta soo kitab kuma waramay waxa uu kitabka ka warramay inay saacad oo arkaan mooyeen wax kale isugu yaan baaley soo caad iyo qiyaama iyo janna ah إلا تأويل كتابها عد فسر كثيرو الكتاب وح الشجري أو فسران أو عد أو إنها لسارة إن أركان ما يحكي الشجري يوما مارن يأتي و يمر تأويل كتاب وح الشجري يقول الذين هو حذاء يعني نسوا كتاب إلاوين وإلاوين كم درغم ما برني وي ما نضن كجر هو سر كتاب كول بقمه إلاوين wa sida xoolaha oo kale kitaabka ka aha waxayna haayaan alladiina nafsuu min qablu horay u adoon kiya ku kitaabka soo ilaaway qadii gaad waxa nootimid rusul rubina fa suusi rubigana nootimid bil haqi xaqbay من yimaadeen fa halana و maanta wa aakhara min shafa'aat wa ilaay nagala hadlo wa ilaay nagala hadlo oo ma wajiran ko noosha fi awo hanoosha fiayn roosay dhayn awu nuredu aan man al-iirin adoon aan samayn geyra ladi amal kimid aan hayn ban samayna xumaanti ban wana ku bedayn maasiid taan ku beddarin been ku beddarin gara markii aan ilaahay eegtaab gara maray ina ku قوله إن ونقصص، خذينا تاجر من العين يأذنك من النوع صنع مرأ أنصمين غير الذي عملك غيرك كنا نعمل قوسمي إلهي وح ونقول شغى وحى به الدونات لا تكازن أذنك أنت أنجينا لينودي يو أو أن فرصة هذه السنة ترى دعينا فلحنك بالهم إيش سأصعد دانتي وقوى المقاونين سو قامون سو أيضا وقتنا قامون أيه أنت حقا انت ادونكن ان تجفتن ردوا اكثر كعوب سبحانه وتعالى قد خسروا ويخسرين انفسهم نفطه و الى الله اوترا غلب ويسيين و ضل عنهم ما قدم حقوده ما كانوا يفتروا وخوا واح نوترايو و كاسوا الله بنغرهد لياانو وخوا نلو قبانيا كينا ويويين سبحانه وتعالى و عنهم ما كانوا يفتروا ان ربكم تبدين الذي وكي خلق السماوات وعوريه qaadku garanaystaan buu alayhi subhanahu wa ta'ala rabbi samada cagawre iyo lixda kasareys wal arda dhulka iyo lixda kooda cagawre sidta iyaanta awd bisu leh بطاة ضوالة قوي هاي لهم المسجده دو ثم السوا على العرش ثم انتو أبو راكدو استوا على العرش وكوية كاله رب سبحانه وتعالى استواءني يا ليقوا بالدلالي استواءوا في السبع والعنو يغشيه قد بولا الليلة هبينكا النهارة مالينكا هبينكي بأيانا ايو مالينكي ايو دول مريم مركز هبينكي كليها موقنا يا مالينكي والواي يغشي الليلة هبينكو قد anna har maalinkii yatlubu habeenku أيوه ayu raadsada xaqiiqatan si degdeg ah waqtiyadii ka qaalimayna midba mid ka kale waqtiyadiisa ka qaadan mahay midba mid ka kale si degdeg ah u caysaa way caaysanayn yatlubu habeenkii maalinkaa ayo talbada oo raadsada xaqiiqatan si baxsan degdeg ah wash-shamsi wal-qamari wal-nujumana musakhkharatin wa hiya tasuudan bi أو كأحمر كريه فليعرف ميزها حقا وحاس يا وراء الله سبحانه وتعالى عد رواه وهي عدها كتئي وكا يمر إلهي بوض و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بحيث كل يلين كل سعرا بأمره إلهي أمرك يسوي إلهي بس علا ما رح دديه براعجه له إلهي الخلق عبور ya wu haa samaxluuq qadiidan awor oo inta aad aragtaan samada iyo dhulka ugu weyn yihiin ya abuur qorraxda iyo dayaxa iyo heedkaha iyo waxa carada badan ilaahi ba awor ala leh khalqiin kan yaa idan aworay ilaah ala barare lehu ilaahi ba saar khalqoo awor wal amru maamulka ilaahi ba saar su ba aworay ba ba ba ba سيدونا ارك ميس الى الله سبحانه وتعالى سب الذل مخلوق فاصب الذل الا الله الخالق والام ابور كاين اشا الى اله مخلوق ليس حدا ما مخلوق تبارك الله إلهي إلهي رب العالمين الهي سبحانه وتعالى سرين بل وبرك بدن عالم صدق وهو ودعو بريا سبكم قددين تضرعا انكم اعد أهل السبب الذين يباهي موجينة يو أو ضر موجينة يو ضعف موجينة إلهي سبحانه وتعالى حراد الساسة خبره وخفية إذنك هو هو صبره يو هو صبره يو, يو عليه سبحانه وتعالى هل الجهلين إنه إلهي اللي يحب المعتدين هو حق ذو حتى بريضه هو كو حق يقول رضي الله عنه سوبره jannada ku yidii si guure ka noocan ku yidii saasan ku yidii halka iga geey markaasoo qoyar oo ya bunay ilaahi subhana wa taala jannada ku yidii calaadkana kamaangal rasuulka ayaan kamaqalay sallallahu alayhi wa sallam ayuu yidii sidoo daayo waxa ay man doona kuwa ku xad gudban weysada iyo duacad asu rasuul sallallahu alayhi wa sallam kamaqay taala iyo weysad عما انت أقرب من واصدحه وهذا أقرب له ويسير الذي واخيرا سنتي تهرسون إلى هنا الصحة إن هي إنكار السرد أفر هذا الشن لقدر جيوك مع صحص واساسه كلامه لعباد إلى إبان سبحانه وتعالى أن جن قي رسول كان صلى الله عليه وسلم أيو يساع دت كوبره وحنكم على رسول كدت بإيمان دونه دعاء كحد قد مرك دعاء كحد قد جن إلىه ويدش لكن أتلا قولي جعاء جنازة ميتة يجري وسايئا، فردوسه كليله وقيل له، لكن على طلعة جنادي إلى هالك يجري وسايئا وغرق <تصفيق> نوعه، ويحدق فيك الرسول الكريم رضي الله عنه ورسالته سعد يجوي الكذب كوي، أدعو ربكم حبيبي بري، تبرعا إنكو آدي آدي سجل لين يو، باهية فقري مو جسائي إلا فاصن مايو، طرف الطعام إلى كامار، وخوفي أنت إلى كبري إلهي باريس غصلة لابري إنه إلهي لا يحب المعتدين مجعله هو حد الدو إلهي وحش حد هو سن إن الله عفو مجعل ولا تستدوق حتى السائدين في الأرض للكذب بعد إصلاح إلهي أنت هاجي خدي للكذب إلهي بهاجي إلهي يحبك هاجي توسيت يحبك هاجي تعال إلهي سبحانه وتعالى ساس وعمري هخربينه مع سال للكذب الله يسأل للكذب الله ينال إلهي سبحانه وتعالى إلهي وهاجيج وادعوه إلهي عابود أو بري خوفا حراتين خائفين قوع افسناي ودامان حراتين كون خريج الى رجين لولدا كود لولدا الى الله كو عودا سبحان الله وتعالى واين عذابك سكا افسناي سود كارتو وا عذابك لو غلاوين اس كفغات واين اادان قوسان او جننات الله سو قسود د힌มารو جنن غالي مهيه محمد وتعالى من المحسنين ذات كإحسان كثمية إلهية وعودة سنية وغركية إلهي سبحانه وتعالى حريسي الجندي سويوده دهيو وهو إلهي الذي وامت يرسل الرياح ضويلها الضرق بشران حرائتها يضويش ومت بشارين يسا. بيدي رحمة راب كورتي سوي الروب داي وقد ضايل بقى صغرين قبو معان سحنسحقها عرف بضن بقى صغر مريس وان حريس رب سبحانه وتعالى صغر كثب بشارين كثب حتى aduso qul bay hooke nisha naxariistii udgoon iyo waka ila iyo qasaaye iyo tabashadray or qulayis badan oo biyo ka buuxaan suqnaa darurti wa wadaayna wa xaynaayna ila beledin dhul xaggi meynta وانزلنا وانسود الجنة به ضرورة المال انسود الجنة فاخرجنا وانسود لنا به به من كل التمرات الريال كله انتس ونوعه كردون بالوصول كسر بحي به وحاق الجدال العنية بياتا كسر بحيو ايه كردون وحبط لقوه قدار لقوه انتس ومرعد كذلك السلاح انتس وصار النباتك ميتك ها اي ان نخرج الموتى تاكو عرقات والي قوة دانتان اصحا نصف صهراوك كذلك نخرج الموتى لعلهم لعلكم تذكروا لكي تذكروا فهنا نكشي اينا دركة سنو النورين هنا كوب قرراتان ضرقسوا الى هذه النورين ساكوه ان تنتهم وهو الهي الذي وامدك يرسله الرياح الضويله الدرق بشر نحال ايين ضويله قوة بشارين يا بيدي رحمتي نحالي صورت وضروا كورتي حتى اذا اقلت لماذا قابل دبيشي سحابا ضرورا وثقارا حرائص بدونه بي كبوحان سقناه ضرورة بي كحينا الى بلد ميت نلد طيق عبارو بي حق بي كبوحان فانزلنا وانسود الجن به ضرورة الماء بي كالسود الجن فاخرجنا وانسوصر به بيه من كل التمرات مريع الكل يقول كذلك صداعا نلقعونا على الجن يعني نوات وغسو صاري مرح وغسو بي خاني فانو اخرجي الموتاء تذكرون والبلد دولكي عطييبو اي دلسنكا اي عجائبتها يخرج نباته ونباتاته سو سارا باذن ربي س تعالى دولكا اج دلسنكا او وخ كسوبخان ماركو روب كسا والذي دولكي خوص لا يخرج سو ما ila nakidan ila qaliilan muuyin waxyar muuyin arayay dadka kasab waxa kama soo adeey waxyar si alag oo dibaasta uu ku soo saaray boqolaal roob xiraan nakidan ila qaliilan walu gu fasir nakidan ila cid diba muuyin waxa kuma soo saaray walu sida uu markiba u soo saaro wax badan u soo saaro si saar saaro si aad ila كذلك نستشعر في الآيات الآيات إذن قعدنا ونقعدنا لقومين يشكرون قال الله شكريه يسو إلهي كل شكريه ينعيوه ينكيس نحن نقعدنا نقول إلهه سبحانه وتعالى كذلك اللواله وقال كي مسلم كيوه رعب مسلم كيوه ورعب نبوله سردول كاسوكاري طيب كه دلسن سبحانه وتعالى كيس وفقه لنا الله سبحانه في كل ذلك قلبي يسافر دغيه يسافر hindi safar wa urainaya wahi wa ku staagaya u qan falaya sheesama soomoo gaalka wadalka arasho waxba kaso baxaynu wax ka haddi lo sheexan qaadan mahay kalaalikana sariful ayati liqawm إله عابد ما لكم إن المصر وننمي إلهي إله وغيره إلهي آنهين إني أنه أخاف وأنا عبصا هذا إله عابد ويدان عليكم بشأنه إذا كعبصنا يا عذاب يوم ما العذاب عذاب تاسع عظيم ويد قال المرح مضحذي مالقبانك إيا مضحذي إيا قوى ذاتك إن روض كوى وإن ذهب بوحية وحي ذهان ومن قومه قولي سياها إن أنه فنراك وانك أرقنا في الضلال الباليات قصوا أن تهيموا فيه مرقد له إله عبده ووجهه أسميني سان كثرة محمد أرجنين الباليات قصوا أن تهيم قال النهري يا قوم قوم كيوي. ليس في بعد بعض النواة ونصون عنه مئي باليك متكدح جروا ولكن أنقره رسول بنا مثل بالعالمين اللذين صلوا إليه إله إسرائيل سبحانه وتعالى وبلغكم وين جالسين في سالس ربي ربي وحديس الله وحده تك جالسين يجي وأنصح اللهكم وجه خيرين كجعاندين شجعي وجه شركو يدين كجع وين كدجعي من الله إله حق سمارا تعلم رحيدا يدين كوجي رحيدا أبغى ربلا من أوجع أو عجبتم الله يبتسم أن جاءكم يدين ذكر مو عدا ينادينتم محبكم هب حقي على رجال على لسان رجال ننعرب كيني مو عدي يوعد يدين كي الله يبتسم ننكسر منكم يدين كاين كميدة لينديراكم سو إذن عبس القريب ولتتقوا السابق على سرطان وعلكم ترحمون السرع إذن كنا حقوا المترسى اللياب لون إن إلهي سبحانه وتعالى حق إذن كيف وإذن دقي وإلهي سبحانه وتعالى وحو إن سود لإذن بي... قدر أخنا قائنا إذن تمت مياه اللياب لون أو عجبتم أن جاءكم ذكرون موعدين يوعدين وذنين مياه لا عجبتين الليابتين من ربكم على رجلنا وذنقين على لسان الرجل إن أردك موعدين سبحانه وذن كنتم ka min kum ninkaaso iyinka idan kamidho jinsiga inayow liin dirakum suu diin ku di wala sab wala tata ku sabacsan wala alaikum salaam fakadibu way beenay rasul islaam markii maahsaa ugu sheegay wax fakaday way في الفلك كوي استغى إيمانك كرعة أو مميتة أيام في الفلك الدنيا دي من كوب البلد وأغرقنا الذين كوي كذبوا بني بأياتنا أيضا النج إنهم يو كانوا فيها قوما قرا عمن دروا حق بأركويم حق بمقر الوين وكان مكجزه إلهي بسم سبحانه وتعالى وكنا لثيوبابي وإلى عاد دين وارسلنا إلى عاد إلى عاد حق ولا وحنودري أخاهم ورالكود هودا يهودها قالوا سوي يا قوم قوم خيروا وعبدوا الله إلهي عابد ما لكم إلّا مصونان مي إلهين إلهي ذين إلهي مصونان غيره إلهي عابد أنبياء وأولاد علاد سارس الفساد نحن معاشر عشرة أنبياء أولاد علاد أمها تمشطها وأباهم وافق تحسن وأسق واحد قهض لهم رما أنططوا حي كبر وعبدوا الله كثير يكيد ضباب ما لكم إلهين غيره وكل وصاهم بالله إله أن إله أن ينبريه دون معبوذ أن إله أن ينبريه أفرع تتقون والبيلان عبسانين هزاد إله عبدوا إذن سوكعب صميستان يمين العذاب إنوا يدون كنين بكهراب قلب المرأة وحيدها الذين كفروا وددك كور كان حقا وأنبيض كور يماذا وددك هو وددك حراحة وددك ملاحظة هو يددك إن دهو كوين ددك كهي بيستان كان مصنعا لكهي الملع قال الملق الذين كفروا كل كفرئ ومن قومه إن أنو لنا نراك في سفاهه سفده إن تجاهل بقى رجناه ما دام وجهه أن سمينجه وبيارك أن سمينجه ووكاس أن وجهه يسلي أدخل شاف تي وح أن حقه هنا وصحه هنا الله جاتكم جاهل باتع سفده إن تجاهل عقل يتألم روحه جاهل كوره عقل ير سواء سواء سنا عقل بنيه مردوس إلهي أقون وكتاب كتاب ردينت إن الله لك في السفاة إن الجاهل تابعاً على النبي وإن الله نذنكم وحامكموا لينا من الكاذبين واحد شيء إن دانتا تابعاً قول بيان ريالك كمثة صح سنقوموا قالوا يا قوم ليس به سفاة إذا ما سبقنا سفيه نمو جاهل مي من العقل يجل وضعنا مي ولكني أنه رسول بنا من رب العالم عالم كربي رسول يا رسول وصدرنا وبلغكم حيجاجتنا يا سالة ربي كثبت وحد يسي wa ana anku nalakumin kana sahin amin baaniinay wa isku af anbiya waxaan ay mid ee naxaynaayo oo wixii khayr in ku jira idin sheegay sharku wixii in ku jira wa idin ka reebay aamin baanaayo ilaahayba ay soo aameeyay ilaahayba subhanahu wa ta'ala ay aameeyay idin kuna salaatukay aamin ha wa ajibtum muhadlaya abteeno layaada anja kumiyuudi dhikra min rabbikum ala rajulin duu alalisa rajulin aw minkum li صرفاء كو يكدب مري من بعد قوم النوح النوح قريسي كدب بعد خليفنا قطعنا ودولك إلهي وككس عيبا ينكو دكتنوك ورسول في كحي قيوة النبي الله النوح اوه ماشا ودقنا لقوصة صارينا أيامنا هيدو يحتاف بلوك الله نوح واذكروا إذ جعلكم وحقف السلطان إلهي غفرت سمحانه وتعالى العاودان إلهي نسانك قدغاي دت تغي نو نبوسترين كاني وذكروا بجعلكم خلافا إلهي هو النائب اذن كدغاو اذن اذن من بعد قوم النط وزادكم في الخلق حق ابوور بسط حق جير إلهي هو اذن كدغاي كو جير كو لفيري دد دردر من شد مناقو إلهي سبحانه وتعالى حق أورك جرك أي قولاً وإن كنّا يا بارك بس طويدين فيدي أدي أدروا أول الله الدار وحوق بن بولاه إن كنّا فذكروا على الله النعوين كلاه السيوار فصوص فذكروا فصوص ساد الله أجر ثعلبودان على الله النعوين كلاه يتلاذبهم لا عليكم طفل حون ساد ليبنتهم ونعوذ الله فصوص وإله كل عبود مرك مخذ إله نعيس الجرثان لا عليكم تقولون لكي تفرن سد قالوا بنتن قارو قد جوابت وحي له أجيت أنا موحن نوقدت لنعبد الله موحن راتم لنعبد الله إلى أن وحده وحد وكلجي والنذرة أو انقطعنا ما كان وحي أحيان يعبدك هو يعبدك أبا أنا أبيش نذره فاتنا ناكن بما تعذبنا وحد نوجه نجويستو إن كنت عذابي منستقي واحد لا اله إلا بعده قصة ما ينحدرها نويمدان حضيرون طاتا يستصلين قال ابو حبيل الله انه مركو كاقوسي نبي الله يهود قد وقع وحار دعي عليكم دشينا من سبكم حبيين حجيث وحايدين فقد دعي شجتٌ على بي وغضبٌ عرم إلهي وابدٍ عليكم نحايا الثوس بمديدين وحايدين عليكم قد وقع عليكم وابدًا كل دعيكم قد وقع عليكم فإن قلت عذب يو غضب عرف أتجدلونني ما يردو الريسان في أسماعه مرعي يقول <تصفيق> لديو الريسان ويقول <تصفيق> لدي انكوها سإله النوعها سميتموها عبد الحسين أنتم يو أباو إنكي أبيال لديو عبد الحسين يقول لديو الريسان إلي كل اللي عبدوه إله ما نزل الله إله أمسو الدجن بها مرعي ذا من سلطان الدريل إله أمسو الدجن لو أعبد ومرعية كفرية و فانتظروا فانتظروا سجوا واحد إذا ما ضنوا علاك السج إن أنا معكم معي من المنتظرين فوق السجح أنا والسج جاء وحيث قل عليهم علاك إلهي السج تفاجئ فانجينا علاك كذا جيد فانجينا ونبت بالني خود والذين كونوا ونبت بالني معه السج معي السحاء ورمي فرحمته تن بالسحاء فرحمه نحريش ذرت سبحانه وتعالى نحريش ذي كبت waladkee laga soo cay waqta'na wan gooynay dabirel ladina khuya dawladooda kadabu beeni daayatina khuya wan electri walay salaman aahad lagama tagu hal ilmu yar iyo hawar weyri lagama tagin yooda gabo gooyalche wala dabag gooy wa dabargoy waqta'na dabirel و الى التمود و ارسلنا الى التمود هذا التمود حقه وضعه و سنبدأ رأيينا عربة هذا فسوشة وحالة صدح عربة هذا و نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لو أن الرسول هذا يسكحه يقول اوه هو جيوس صارح لو هذا الجزير العرب هي دقنائن و منها يوم و دقنائن بلوكها حقا فرده منها يوم و دقنائن و القرى هذا وإلى التمودة إلى التمودة وارسلنا إلى التمودة من دري أخاهم ورالخط صالح حق النصب ورالقره بين توابك عيفك على التجانه ويوضع الشام يو كرش قارو حوي يا قوم قوم كريقو أعبدوا الله ما لكم إلهين غيره قد جاءتكم وحائرين تبينت أن تحرروا كم يسيءوا أعبدوا الله رسول الله سارهين مره ما لكم إلهين غيره من اللهين مره كريقو إله نعوذك وسائرك قل جاءتكم وحائرين تبينت عذاب مش ربكم رب ينحجي سيدن كاتم واحد وعكوك جميسان إلهي سبحانه وتعالى وعكوك جميسان أنيك رسول نماذج أيا يري يمدوا هذه الناقة الله وهش إله إلين كان عصي الله وحات على نضار الطئان كرمين وين الله سبحانه وتعالى لقاح هل نقص الصارو لا يست هل لا يست وقت يودن بيكوجد أي الله أص سبحانه وتعالى قد جاءتكم بيجون ثم بعيدين مش سيدن ee socat wax aad oo dilliha bay idin way ku gartaa oo aniga ay ugu gartan rasuulnimadeed haa inaa qasulah taas waa sheeye la kumidinka ayba idinta calaamada ku gartaan in rasuulahay ilay u wadash ku gartaan dhagaha hasha ka soo sa fa la roo hasha day hasha faraha ka qab fi ardilla dhulka ilahay ha unte daqas ولا تنصوها حشع قطعا بنا بسوين وحمان يوه دبصاي واركاش marke muddo joqto caaneeda kalerqeno mal bii ludei taza kun an mal mbaa wah bii ila katawan karamal asha weeno ilaahi wa aboo rasul goole kadu wala tansooha hasha kutawana bisoin xamaan fayaqudakum fadal hasha وذكروا الحصوصة إذ وقت جعلكم إلهي وإذن كانت خرفاء وخليفين ونغضين وكذلك المرأة إن بعد جعادنا في الأرعاد في الأرعاد مالك الله لا يريد أن يجدون أن يجدون أن يجدون أن يجدون أن يجدون في الأرض تتخذون وحاد كيّران من سهول هذا تجلع سنور هو قصورا قريئ وتنحتون وإذن al jiyaara booriyaas ka qoreysaan buuutan guriyo moortahay xog waxay ka qabaan u tagayaan oo way la dagow wax iyagoo oo saas sameeyay malee malee wadi kale boorti guu laga sameeyay ilaah subhanahu wa ta'ala ni'matakhusus wa takulu bi j'alakum qurafan min مركو هلا يكد، وبوؤكم وين دجي في الأرض؟ تتخيون وحقية أنتم يسهور أنورك الجل عسناها واصح، وبراء عنها قصور، وليو وين ذلك؟ وتنهتون وقريسا الجبال بورين البيوت متقريسا، فذكروا على الله نعوين كلا فصوص، نعوين كلا من سيات فصوص، ولا تعثوه في السالين في الأرض أنورك لها مفسدين حالاتكم في السالين، العفا وأشد الفساد أنورك في السالين. معاصي إيقال لماذا كفر شادين قال المرأة يو يكتري وحيدة هان كوي مرأها الذين كواصل استكبروا اسكبريو من قوميه إنا إسرعان ثمائيين كوي اسكب كبريو قولي الساو حيدة هان للذين كوي وحيدة هان أصدعفو الله ضعيف سلايو إلهي ثمائيو إن لندعف الله إلهي ثمائي جدا ورسول كرائي جدا رسول كرسول صدر لمن داتوا حيدة هان آمن ثمائي ومنهم كواد دعف الله كميدة مد أكتين أو مرؤوسين تين أن السعالهم مرسل من شبي إن حجه بلجس صدري مساس أكتين أو علم وريدي أو رمؤوسين قالوا حيدا كل ممن تها إن أنك بما قصلك به وحيل رص صدري واللوز والذين بيقولها سارح ممنون والرمان قال الذين استكبروا حيدا كل مستكبرين إن أنك بالذي كي أمنت به أو رمؤوسين كافرون فأي رمؤوسين أنا وخا هو تايسا وان ككبري واطور فعقر الناضف حشي بي بقون جريم واديرين حش واتو ويدينا وي عاسين عن امر ربي غدوا امر كي سينا وي عاسين وقالوا حدا يا صالح جيز يا صالح واحد واطاع دارنا ديننا يوميجي اتينا نوكن بما تعيدنا واحد, واحد كان كنت من المسرى هذا صر كمت فأخذهم ما طعوه في داركم ركاشي ادين سدح بيا كلها هدونكن واحد ثقب صنكرنا ثقب سدح بلا ادين ارتدي ما لهمه هو الاستوي فأخذتهم بحاق لطي الرجفة قلت لك أن الله رحمه وقلت لك فأصبحوا بحي النغذان في دارهم قلت لحوة جاسة منك وضغطيك و بكل وضعي شو يجب أن يسعف على يو فتولى عنهم وكسي الجسد وانت نبضغطيون ونبي الله الصالح وقال وهي يا قومي قل بلغتكم وين جارسيك فسالة ربي فاد ويخو يتو ديوي واني قال سي وانا صحت لكم وهي خيركم جينا وايي شر شركينا وايدن ولكن سا اي شعار انسان نقت لا تحبونا ما جعلين اما صحيح هذا الخير كشيغي سوى خير كيدي شيغي خير كاين لا جعل واد نعادين تو طال ويد نسيخاي ولوطا واذكروا لوطا رود نفس نبينا محمد ايد وقتي قالوا كل القومين أتتونا الفحشة ما فحشة الله إنا نزلينه ما سواقكم من كهر بها فحشة لا من حد أحد وإن كهر من كهر مرن وما عارم فروحه إذن كار الله إنا نس والواضح إنكم إذن لتأتون الجار فجاء ورتجي سان شهوة شهوة جودش من دون النساء دون القسقار دون الكريهة وترجى أنت تكلع سان بالضبط هذه سانوية بل, بل أنتم إذن وحل وحل ها. قوم باتين هواين واحد الاخرى واحد الاخرى واحد الاخرى اهلا معها انتم من انكم قواما مصرفون انتم تدود الى الاخرى باتين اوه عقل قاضي او واسي دبت مرح اشاقينك وما كان ما هان جواب قومه وليس جوابتوه الا ان قالوا يا ايدهان مريان اخرجوهم سارة رود ايوه انت الرعصان من قريتكم مغالد انك سارة انهم ضيو وناسهم وضضوا يتطهرون واحد طمان الاسان iska dhahay iyo kasantaare sagayn dabada looga tago ayay diidan yihiin ay u arkaan wax run oo wasaqe ah nankan iska saarsaynaan oo in jiraan bayd isay inta raas faan jeena waa aro in sagayn eerkii ciiba waa badbaadin ilaa raato muujin kaarad meel gaabine aba ka mid noqot kuwa calaamada ku hareeray ka mid noqot kaarad uu faahaa tay wa hawantiisa oo الله سبحانه وتعالى كل الذي عليه وقره عليه وامترنا واروضيني وقوم الله عليه ومترنا رابك انت حيث لا يصنع ما هو عذابه عذاب لك حانا سمد الله وكهان فانظروا فيه كيف الشيطة كان احاستي عاقبة المجرمين كوي الدنوب توويه سمي فلم يكن ان يكون ان يصنعوا فيه ايو الله سبحانه وتعالى وارسلنا الى مدينة واندخره أخاهم شعيبا ولا القوة شعيب قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره قد جاءتكم بيّنتم سوين وحايدين تمام حجة دليل عد حق عط من ربكم فأوفوا في الكيل قولوا ومال بلايكوا قرموا فوفوا في الكيل باقي والميزان واحد ميزان يسانا ضدك وقوفوا فيه ولله ما يسترى ولا تبخسوا حكا نسقا الناس ضدك أشياءهم حق ولو ضدك حق ولو ب... اه... واحد بيغي الثاني واحد ميزامي الثاني سيكونوا سقالينا باقي ميزام ذلك هكو خياني ولا تسدو في الابد ذلك هف السالينا بعد السلاح يا اله انتو هجيكد ذلكم كينا صاني شغينا بيشانب خير لكم إذا خير با إن كنتم مؤمنين هذا خير في رمي ثنتين ولا تقعدوا هفاري الثانينا بكل سراد وضكس كل والداتكم مران في عدونا إذنك وضكوا هنجلوا سلاعي was tu den nakafir wa sahe waxaaw dadkay ashururka qaay jirim nin ka soo wadakka san farista wad mar ta me be ka qaay jir tan haddarka sa u garista ay waaada nas wala ilin kala يا ندمت ناس يقولون جبين ضط وتصدون عن سليل الله وحي قدرة يهضننا هنا نقول له شعيب ضط كقدرة ودها ننكرها يسقون دواين حوالين تلاقنا كان ننكر صو ما قال ذا الجاني وتصدون ولا حين يسانضك هو أودي عن سليل الله من ضبط إلهي ودرس أودي رسال يدين فيه سأمن به إلهي من أي وطبغونها وضل إلهي حد يعيش هنا والله طلب الإسان الله عض وضل إلهي مذل المريكة هناك نغط أيضاً فهيدي الإسان لي أنت وضل إلهي الإسان لي أنت وضل إلهي الإسان صوير روحنا ودعايا إلي وحصوص إذ وقتكي كنت مثلاً قليلاً هو يرأى لهذا فكتركوا بله بسايدين بدي أنت برواقل إلا كبهات الرابق إياه وكأمانكي أيضاً رب الله تهم وضي هذي أو ذا واحد العُنَاقِي حواري يذكر حتى ترق واحد رواج راني عاد ذي ماذنا وصلوا كرو كنت معهذان قليلاً رح يربى له فكثركم إلهي بإذن تربدي وانظروا في لي كيف إذا كان أحد عقل المسلمين كل كوري إلهي نلقي سفسادي وإلهي عسى الرسول شديدي warsa ma garaysan hudi sa قوم kishi heeri heeri roqom lood ka hadaan in ka gooma qoom lood minkum ba'id wak so la tuud qoom lood idinka foga marro baa la halag warso wax ma in midba labada shaambe ahaay wa in kaan daayifatan wa xatiyul anbiyawe muhassirin tu ضعيفتهم قوة، أعمنكم إن كان كميتا، أعمنك وهرمي باللذي وحي أرسلت به لا يرى صدرك، وضعيفتهم قوة، إحنا لم يؤمنوا هداين الرومانيين، عضاتك إلا والله النخلان، فصبروا صبروا، واحد عادل لكم هاي زتاني زمان يسنتين، وجعلنا هذا قصة برواضات كان إلهي زمان يستدي، هذا كان أودي حتى يحكم الله بينا إلا اله من الكافر، فمن إياه هو حق هاي الهي إلهي أقربه يقوى بعضلك أنا، سو مر يدينكا بادي لايس انت إلهي ان هلاليا ينسوكو هلالينكم بادي لايس ان هلاليا ينسوكو انججوا هجي ادف كبولي انا يا ترك ارى عسان هنالبين فاسد دروه الصبر ادكيس واحد خميسنت ان كو الله وبيننا إلا إلهي لاحي لان او كالحقوما إلهي بامره وينكالحقوما وهو خير الحاكمه